ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم رَبِّهِمْ ربهم ربنا ألصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا